وما صلى وسلم مبارك عليه فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من نخلص لي بشهادتك من كذبي ادخلوهم الجنه يا عز وخلاصه اكسير سر الوجود مادهك قاسر ولو جاء ببذل المجهود وواسفك عاجز انحس ما حويت من خصال الكرم والجود الكون اشارته وانت المقسود يا اشرف من نال المقام المحمود وَجَعَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ لَاكِنَّهُمْ بِالْرِفْعَةِ وَالْعُولَى لَكَ شِهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّمْ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ أَحْدِرُوا قُلُوبَكُمْ يَا مَشَرْدَوِ الْأَلْبَانِ حتى ولكم ورأي سمعاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراغي لا حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجات فلما نوان ذهور ريشم الرسالة في سماء الجلال خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكه جبريل يا جبريل نادي في سيد المخروجات من اهل الارض والسماوات بالتهاني والبشارات فان النور المسون والسر المكنون الذي اوجدته قبل وجود الاشياء وابداع الارض والسماء انقله في هذه الليله لا بطن امه مسرورا املا به الكون نورا واكفره يتيما وطاهره واهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش تربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبه ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان <تصفيق> الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا اله الا الله والله اكبر ولم تسلمه ترى انواعا من فخره وفضله الى نهايه تمام حمله فلما اشتد بها الطلق باذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كانه البدر في تمامه صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى وسلم يا نبي I'm not do Oh uh... Let's uh -oh. Surah صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وولد صلى الله عليه وسلم مختولا بيد العنايه مكحولا بكهل الهدايه فاشرقا ببهاي الفضاء وتلألأ الكون من نوره وعظاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخنائق كما دخل فيها أم النظام أول فضلة المعجزات بخمود نري فارس وسقوط الشرافات ورميت الشياطين من السماء الشعب المخرجات. ورجع كل جبار من الجن وهو بسولة سلطنته ذليل خاضي لما تالق من سناء النور الساطع واشرق من باهظ يالام حتى عرض عن المراه وجد له قيما، غالت الطيور نهلو نغفل ونغتن مهمته العظيمة، غالت الوحوش نهنو أولى بذلك لكي ننا لا شرفه والتضييم، قيل يا ما شرلو اسكنوا مسكنو فإن الله قد ما في سبق تهال قديمة. بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رضعا لحليمه الحليمه اللهم صل وسلم